يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمُ غِلَّةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 وَأَمَّا الذي نَفِي قُلُ بِهِمُ مَرَضُون فَزَادَتهُمُ رِجَسًا إلَ رِجَسِهِم فَزَادَتهُم رِجَسًَا إِلََا رِجَسِهِم وَم تُ وَهُم كَافِرُون أولا يرون أَن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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ نَفَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ كُم رَسولم مِنْ أَم فُسِكُم عَزز عَلَيهِمَا عَتُم عَزز النَّ لَيهِ مَا عَنتم حَرصٌ لَكُمُ بالِالمُومِنينَ الرَّأُوفُ الرَّحي